الطيبات و ر ز ق ن ا ه م من ا ل ط ي ب ا ت و ف ض ل ن ا ه م ب ل ى ك ث ي ر ممن خ ل ق ن ا ت ي ل ا ي و م ندعو ك ل أ ن ا س ب إ م ا م ي ه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 ومن كان في هذه اعمى فهو في ا ل آ خ ر ه اعمى واضل سبيلا وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك قليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات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 سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل و ق ر آ ن الفجر ان ق ر آ ن الفجر كان مشهودا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 ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إ ل ا ر ح م ة من ربك إ ن فضله كان عليك كبيرا قل إ ن ج ا ت م ع ت ا ل إ ن س والجن على ان ياتوا بمثل هذا ا ل ق ر آ ن القرآن ل ا ي أ ت و ن ب م ث ل س ي للعلوم ا ل ب ع ض ظ ه ي ر ا